حتى إذا أسخنتمهم فشدوا الوثاق فإما منا من بعد وإما فداء, وإما فداء حتى تضع الحرب أو زارها ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولا وَبِعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ أُتُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُفْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمْ الْجَنَّةَ عَرْفًا لَّهُمْ يَا ينصر الله ينصركم، ينصر الله ينصركم، ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعس لهم، وظل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم.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 إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأمهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأمعام والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأماة وما رمثوا لهم وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلناهم أهلناهم فلا ناصر لهم أَفَمَن من زين له سوء عمله سوء عمله واستبعوا أهواءهم مثل الجنة التي أعد المتقون فيها أنهار من ماء انهار من لبن لم يتغير وانهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر اللذات للشاربين وانهار من عسل مصفى ولهم فينا من كل الثمرات ومغفرة كمن هو خالد في النار وسقما وسقما حميما فقطع أمعائهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنسا أولئك الذين طبعوا الله على قلوبهم واتبعوا أهوال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 وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ نَظَرًا يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرِ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ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 هم الله فأصمّهم وأعمى بصارهم أ فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين رتدوا على تبين لهم اله الشيطان سول لهم الشيطان سول لهم وأملا لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا نزل الله سنطيعكم سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إصرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وعدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في القلوبهم مرضوا أن لن يخرج الله أضغى لهم أم حسب الذين في قلوبهم راض ان لن يخرج الله ولو نشاء لا يخرجوا هو ابوانهم ولون شاؤلنا رناكم فلعرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم اعمالكم وَلاَ نَبِيٌّ وَانْتَكُمْ حَتَّانَ عَلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُ وَأَخْبَارَكُمْ إِنَّ الْكَذِيرَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقَّ قُرَّاءُ وَشَاقَّ يَأْنَلَهُمُ الْهُدَى لَا يَضُرُّهُمُ شَيْءٌ وَسَيُحْبَطُ أَعْمَالُهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَفَضُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَن تُنْجَى ماتوا وهم كفار ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تجهل وتدعوا إلى السلم وأنتم الاعلى والله معكم ولن يرىكم أعمالكم ان إن مر الحياة الدنيا لعب وله وإي تؤمن وتبتق يأتكم أجركم ولا يسألكم أموالكم إيه يسألكمها فيحفكم تبخلو ويخرج أضراركم ها